وحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان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 ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله ...of degenen die hieraan komen. En dat is <Sess> ook قيموا صفوفكم وتراصوا الله اكبر الله اكبر <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 سميع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله الله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 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن اتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنَّمَا أَنَا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آيَاتِهِ فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون اللَّهُ أكبر Jami'a Allahu liman Allah الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله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 Walla Koude, walla Koude, walla Koude,